111. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا 112. إنه كان في أهله مسرورا 113. إنه ظن أن لن يحور 114. بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم 114. وَمَا وَسَقَ وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن فَمَا لَهُم لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون 115. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما